المخالف في مساله تكفير من لم يكفر المشركين قد عرفنا فيما سبق بعض الشبهه الشبهه التي استدل بها بعض المعاصرين هي الاستدلال بقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتان والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدو من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي فرقتين مختلفتين استدل بعض الناس بهذه الآية على عدم تكفير من لم يكفر المشركين وجه للسدلال أن الصحابة قد اختلفوا في كفر هؤلاء المذكورين في الآية الصحابة قد اختلفوا في كفر هؤلاء المذكورين في الآية منهم من كفرهم ومنهم من توقف عنه عن تكفيرهم بل حكم به بإسلامهم حكم به بإسلامهم ولذلك قال الله تعالى فما لكم هذا السفهام للإنكار فما لكم في المنافقين فئتين أي فرقتين مختلفتين ما بين مكفر وغير مكفر افترقوا فرقتين ما بين مكفر وغير مكفر قال المستدل المخالف وما كفر الله تعالى من توقف عن تكفير المذكورين مع كفرهم تفرق الصحابه الى فرقتين منهما من كفر ومنهم من من لم يكفر بل حكم به بالاسلام هل الرب جل وعلا كفر من لم يكفر الجواب لا ما كفرهم قطعا الجواب لا هنئذ دل ذلك على ان العاذل لا, لا يكفر قالوا وما كفر الله من توقف عن تكفير المذكورين مع كفرهم وعليه ينبني على ذلك قاعده فمن توقف في تكفير الكافر لا يكفر فالايه نص في عدم تكفير العاذل ومن كفر العاذل حينئذ نكون قد خالف النص من كفر العاذل فقد خالف النص فمن عذر المشركين عباد القبور لا يغفر لهذا النص هكذا النتائج وهكذا المقدمات مرتبه بعضه على بعض اذا هذا النص مع الاستدلال المذكور فما لكم في المنافقين فئتين فرقتين مختلفتين بين مكفر وغير مكفر والله عز وجل اكتفى به بالانكار اكتفى بالانكار والتعجب ولم يحكم به بكفر من لم يكفر ودل ذلك على ان من لم يكفر الكافر لا لا يكفر واضح الاستدلال الجواب عن هذه الشبهه نقول هذا الاستدلال بالايه استدلال في غير محل البحث استدلال في غير محل البحث بحثنا في عاذر المشتكين لان هذا المستدل ينكر على من كفر من لم يكفر المشركين واستدل بهذه الايه فمالكم في المنافقين فئتين فهنا نقي هذا الاستدلال في غير محله هذا الاستدلال في غير محله بحثنا في عادل المشركين من لم يكفر المشركين لا مطلقا هل بحثنا في كل من توقف في كافر جاوبوا لا وانما في من لم يكفر المشركين نحن لم نقل ان كل من توقف في تكفير كافر ولو باطنا وهو المنافق او كافر اختلف في كفره فهو كافر لم نقل بهذا وانما قلنا هذا مشرك اظهرا شركا حكم بالاسلام هذا النوع كافر اما من اضمر في باطنه الكفر وهو المنافق فتوقف فيه المسلم بناء على الاصل والظاهر وحكمه باسلامه لم يقل احد من اهل العلم ولا من طلبه العلم بل ولا من المسلمين ان هذا النوع يعتبر كافر اذا هذا الاستدلال في غير محل البحث بحثنا في من اظهر الكفر وهذه الايه في من ابطن الكفر فرق او لا فرق بين النوعين فنحن لم نقل به بالعموم مطلقا انتبه لهذا ان بعض الناس لا يحسن الا الكذب والافتراء فيظن ان من كفر من لم يكفر المشركين حينئذ تسلسل وكفر كل المسلمين والعموم وجعل الاصل في الناس الى الكفر لاخر ما, ما يقال وهذه من الاكاذيب عجزوا عن الرد بالحجه فلجاوا الى مثل هذه الاكاذيب بحثنا في المشركين لا لا مطلقا والآية دلت على أنه حصل نزاع في تكفير من أظهر الإسلام في فئة معينة في ذلك الزمن ولذلك قال فما لكم في المنافقين فئتين ولم يقل فما لكم في المشركين فئتين فرق أم لا فرق بين النوعين فجأة فما لكم في المنافقين فئتين فما لكم في المشركين فئتين لم يقل ذلك كما أنه لم يقل فما لكم في اليهود والنصارى فئتين أو لا فارق أو لا فارق بين, بين النوعين فالآية مقيدة بنوع خاص بالمنافقين فلا يقاس على هذا النوع عن المنافقين من أظهر الشرك والكفر وتحقق كفره هذه الآية مقيدة حكم خاص كما يكون الحكم خاصاً به بالحيظ لا يقاس عليه كفر غير الحيه والله لعن الرجال والا صار لو قاس الرجال على الحيه حينئذ كما قاس المشركين الذين ظهر <تصفيق> الذين ظهر كفرهم على على المنافقين فرق بين النوعين فالايه مقيده بالمنافقين فلا يقاس على هذا النوع اعلى المنافقين من اظهر الشرك والكفر وتحقق كفره والالحاق هنا باطل الالحاق هنا باطل يعني القياس لان الالحاق بمعنى القياس قياس بمعنى الالحاق والالحاق هنا باطن بالنص والاجماع فالحكم في الايه خاص في نوع المنافقين ونقول به بالاجماع لان الاجماع ثابت في التفريقه بين المنافق والكافر وبين احكام المنافق واحكام الكافر هذا من المعلوم من الدين بالضروره كما كما سياتي فاذا اختلف دبه واذا اختلف في منافق ظهر لك كفره وردته لان المنافق قد يعيش منافقا ويموت منافقا ولا يعلم به احد الا الله عز وجل وقد يكون ثما قرائن وادله لفظيه او حاليه او نحو ذلك تدل على ماذا على ما في باطنه فالاذن قد يظهر او تظهر الرد والكفر بعض الناس دون دون بعض لانه لو صرح بكفره الذي في الباطن واظهره على وجه العموم صار ماذا صار كافرا لم يكن منافقا فرق بين بين النوعين فاذا اختلف في منافق ظهر لك كفره وردته انت فكفرته انت بناء على ما ظهر لك ولم يظهر للاخر كفره وردته فلم يكفره بل اثبت له وصف الاسلام على الاصل والظهر اصل فيه كان يعيش بين المسلمين فهو مسلم واذا ظهر منه الاسلام قال الشهادتين وصلى وصام نحو ذلك من الشعائر التي تميز المسلم عن الكافر حينئذ نحكم به باسلامه هذا باعتباري باعتباري الظاهري بل اثبت له وصف الاسلام على الاصل والظاهر فهنا تاتي الايه والاستدلال بها فاذا كفر مكفر منافقا ظهر له ماذا كفره ونفاقه والاخر لم يظهر له حين اذا تات الاايه فما لكم في المنافقين فئتان ولم يكفر رب جل وعلا من توقف في كفر هذه الفئه هل هذا فيه اشكال لا اشكال فالمختلف فيه من الكفار سواء كان باعتباري المكفر ذاته الناقض قد يكون مختلفا فيه كالصلاه مثلا ترك الزكاه هذا مختلف فيه عند كثير من العلماء فاذا رجح مرجحا بالدليل الشرعي ان ذلك الصلاه كافر والاخر لم يترجح عنده ذلك فالنظر حينئذ يكون الاختلاف باعتبار التعصيل هذا عنده دليل وهذا عنده دليل حينئذ لا يجوز لمن كفر ان يكفر من لم يكفر وهذا محل اتفاق لا نزاع فيه بين اهل العلم كذلك قد يكون الاصل في الانسان الاسلام مثلا اعتبار الاصل باعتبار الظاهر فاذا لم يعلن ردته على جهه العموم وينتقض عنده الاسلام ويظهر ذلك فان يذ من حكم بكفره لا يجوز له ان يحكم بكفر من لم يكفر فرق بين هذه المسائل فلا يصح ان يكفر المكفر من لم يكفر بل هذا هنا قد لا يسمى عاذرا في الاصل عند العلم في باب الاصلاح عرفنا ان العاذر هنا حقيقه عرفيه هذا لا يسمى عاذرا العاذر باعتبار الصلح المتاخرين من ظهر له كفره فلم يحكم به بكفره بالحكم باسلامه باعتبار الاصل او باعتبار الشعائر ونحوها فيقال حينئذ ماذا عذره بالجهل يعني لم ينزل عليه حكم الكفر عذره بالجهل يعني وجد تحقق عنده ماذا العلم بالناقض اما من كان حكمه الاسلام في الاصل ولم يظهر منه ناقض وحكمت باسلامه وغيرك حكم بكفره لا يقال بانك عذرته صحيح او لا لا يقال بانك عذر لا يسمى عاذرا اصلا فمن لم يكفر المنافقين بناء على انه لم يظهر له كفرهم وردتهم لا يقال فيه عاذر المنافقين وله قيل يكون من باب التوسع والتقابل مع عاذل المشركين والا في الاصل يكون على الجاده جرى على الجاده لماذا لأنه يجب على المسلم كما أنه يجب عليه أن يحكم بكفر من أظهر الكفر بالكفر والشرك كذلك يجب عليه العكس وهو أن من لم يظهر منه الكفر والشرك وظهر منه الإسلام ولو ظاهراً أن يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام فإذا حكم على من نطق بالشهادتين وأتى بالصلاة والصوم لحم ذلك بالإسلام هذا مطيع ممتثل أو عاصل لا شك انه مطيع ممتثل حين اذا جرى على على الجاده ولو كان في الباطن يكون منافقا فاذا ظهر له بعد ذلك ردته وكفره حينئذ يكون قد انتقل الحكم من الاسلام الى الى الكفر فلا يقال له حينئذ توب من حكمك السابق لانه ليس ثم توبه حتى يطالب بماذا بالتوبه والبيان وانما يحكم على الاصل باعتبار ظاهره فيحكم بالاسلام وينزل احكام الشريعه يكون ممتثلا ويكون مطيعا فاذا ظهر له بعد ذلك انه كافر وانه مظهر ليه او باعتباره ما ظهر له هو قد لا يكون ظاهرا للكل الجميع انما باعتباره هو في نفسه فحكم بالكفر هينئ من الحماقه والسفه ان يقال يجب عليه ان يبين لا ذلك لانه قد وقع في ذنب لا لم يقع في ذنب وانما جرى على على الجاده اذا فرق بين النوعين او لا نقول نعم فرق بين بين النوعين فالايه دلت على ان من توقف في كفر منافق ولو ظهرت له بعض القرائن ولم يعمل بها لان القرائن تختلف حينئذ يكون قد جرى على الجاده ومطيع ومن طالبه بعد ذلك اذا ظهر له كفر بالتوبه فقد طلب منه ان يتوب من الطاعه وهذا في نفسه يعتبر كفرا وناقضا اذن فرق بين هذا الموضع مع مسالتنا عذر المشركين يختلف عما لم يكفر المنافقين عذر المشركين يختلف عما لم يكفر المنافقين ولو ظهر له بعض الدلالات لان الدلالات هذه تختلف قد تكون نصا قطعيه وقد تكون محتمله فان اذا باعتباري الخلطه ونحو ذلك قد يظهر للانسان ما لا يظهر له لغيره عاذل المشركين يختلف عما لم يكفر المنافقين ان وجد ما يقتضيه كفرا من قراء ونحوها لا تصريحا اما اذا نطق وصرح هناذن يكون كافرا كلمه الكفر اذا كانت صريحه حكمنا به بالكفر لكن اذا كانت محتمله وكان ثما قرائن اخرى تدل على عدم ارادته للفظ المكفر هنذا رجعنا الى الى الاصل عاذل المشركين يسلم اليوم أن ما يفعله المشرك أنه شرك أكبر إذن علم بالناقض أو لا علم بالناقض ومن توقف في كفر المنافق ولو كان ثم قرائم لم يعلم بيه بالناقض ويعلم قوعه من فاعله وتلبسه به ولا يراه ناقلا له عن الإسلام مع ظهوره بخلاف الحكم على المنافقين فهو أعلى المنافق باعتبار كفره يكون باطناً ومن أظهر الشرك يكون كفره ماذا؟ يكون ظاهرا وفرق في الشريعة كما قال المتيمية وغيره ومنصوص في القرآن وغيره أن ثم فرقا بين من كفر ظاهرا وباطنا وبين من أسر الكفر في باطنه وأظهر الإسلام فرق أو لا؟ فرق فرق في الإسم وفي الحكم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر اسمه في الشريعة ماذا؟ منافق صحيح؟ لكن لما اظهر الشهاده والصلاه الحقناه باحكام المسلمين ومن احكام المسلمين كما سياتي التسميه فيسمى مسلما يسمى مسلم لكن من حيث التاصيل نحن لا نعلم ان زيد من الناس منافق من حيث التاصيل نقول من ابطن الكفر واظهر الاسلام فهو منافق لكن اذا نزلنا الحكم وراينا زيد من الناس تكلم بالشهادتين وصلى وصام نحو ذلك ولو ابطن في نفسه نسميه مسلما نسميه مسلما قال ابن قيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش جزء الثاني صفحة ستة سبعين فالناس إما مؤمن ظاهرا وباطنا وإما كافر ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا كافر باطنا أو كافر ظاهرا مؤمن باطنا أقسام أربعة الأقسام أربعة كافر في الظاهر الباطن هذا يسمى كافرا مؤمن في الباطن والظاهر هذا مؤمن مؤمن في الباطن دون الظاهر هذا بحسبه العكس ها ان يكون ماذا ان يكون مؤمنا في الباطن كافرا بالظاهر عكسه ان يكون كافرا في الباطن مؤمنا في الظاهر وهذا هو المنافق هذا هو المنافق قالوا الاقسام الاربعه قد اشتمل عليها الوجود وقد بين القران احكامها كل قسم له حكم خاص مخالف عن الاخر ان يذ جعلوا احكام المنافقين على الكافرين مخالفه للشرع او لا مخالف للشرع والعكس بالعكس جعلوا احكام الكافرين للمنافقين كذلك مخالف للشرع قال وقد بين القران احكامها فالاقسام الثلاثه الاولى ظاهره وقد اشتمل عليها اول سوره البقره واما القسم الرابع ففي قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاعوهم الايه فهؤلاء كانوا يكتمون ايمانهم في قومهم ولا يتمكنون من اظهاره ومن هؤلاء مؤمنو ال فرعون الذي كان يكتم ايمانهم ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان ملك نصال الحبشه وكان في الباطن مؤمنا والمقصود ان الاقسام الاربعه قد ذكرها الله تعالى في كتابه ذكرها الله تعالى في كتابه فهنا يوجد فرق بين المؤمن وبين بين الكافر بين المؤمن والكافر وكذلك فرق بين كافر اظهر كفره وبين كافر اظهر الاسلام وابطل الكفر ولذلك قد يكون المشرك منافقا يمكن او لا يمكن يمكن ان يكون مشريكا وهو منافق وهنا قد يلغى اذا قال مشرك وحكم باسلامه فلا نكفره لكن هذا استثناء فلا نحتاج ان اذكره دائما فاذا اسر بسركه تعلم انه يذهب ويذبح ليلا سرا يذبح لغير الله تعالى عند قبر ولم يظهر ذلك هل اذا ما حكمه هذا عندك انت ايها العالم بكفره تحكم به بانه مشرك من حكم باسلامه نقول توقف في مشرك قل لا وإنما لم يظهر له كفره وشركه فحكم به بالإسلام إذن قد يسر ماذا؟ سر الشركة يكونوا مستثلا من, من القاعدة قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكرها الله تعالى في كتابه وبيّن أحكامها في الدنيا وأحكامها في الآخرة إذن أقسام باعتبار الأسماء كافر مؤمن منافق ثم أحكام في الدنيا وأحكام فيه في الآخرة من مزج بين الكافر والمنافق طلطت عنده المسائل وقد يكفر كثيرا من عباد الله ومن خلط بين مسائل الدنيا والاخره كذلك يخلط في التنزيل وقد تبين ان احد الاقسام من امن الظاهرا وكفر باطنا فهو المنافق وانهم نوعان رؤساءهم وساداتهم واتباعهم ومقلدوه يعني المنافق قد يكون معالدا وقد يكون مقلدا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء السابع صفحه 471 الناس من حيث هم ينقسمون في الحقيقه الى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر كافر مع كونه مسلم اجتمعان او لا يجتمعان يجتمعان نعم مؤمن باعتبار ظاهره وكافر باعتبار باطنه الله عز وجل ذكر ذلك في القران ولذلك القاعده العامه عند اهل السنه والجماعه ان من اظهر الاسلام حكمنا به اسلاميا وأما باطنه فأمره إليه إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله حساب باعتبار الباطن لأنه حاسب الناس باعتبار باطنهم فالحكم الدنيوي يجري على الظاهر والحكم الأخروي يجري على, على الباطن فمن وافق باطنه ظاهره وحينئذ فهو المؤمن الناجئ وأما من اختلفه حينئذ يأتي التفصيل قال ابن تيمي الناس يقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظهر جمع الأوصافة الثلاثة رحمه وتعالى أو مصيب منافق كافر في الباطن مسل في الظهر هذه عند من يجعل عاصلة في الناس الكفر لا تستوي عنده لماذا؟ لأنه ليس إلا ثم كافر مسلم فقط ليس عنده منافق لأنه لا يحكم على الناس باعتبار ظاهرهم إلا إذا وافق الباطن لابد أن يطلع لابد أن يخبره بأنه يكفر بالطاوت إلى آخر ما هو معلوم لابد أن يخبره قال مع كونه مسلما في الظاهر والا كافر باطنا وظاهرا وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحه 461 وما علم من الكتاب والسنه الاجماع وهو من المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من المعلوم بالضرار من دين الاسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس كانوا على عهده بالمدينه ثلاثه اصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق ظاهره الاسلام وهو في الباطن كافر هذا من المعلوم من الدين بالذات ليس مساله خلافيه تقسيم الناس باعتبار قبول الاسلام عدمه الى هذه الانواع واعتبار احكام في الدنيا واحكام في الاخره باعتبار هذه الانواع وهذه ليست مسائل اجتهاديه لا تقل انا ماذا انا لا اقبل الاسلام الظاهر لانه يحتمل يحتمل نقول يحتمل يحتمل هذه من البدع والضلالات هي التي ادت بك الى عدم قبول الظاهر الاسلامي فاذا كان كذلك وعلمنا ان الشرع قد اتى بقسم وهذا القسم مجمع عليه متواتر من المعلوم من الدين بالضروره انه في الباطن يكون كافرا وفي الظاهر يكون مسلما اذا لا يستلزم ماذا الحكم بالظاهر على الحكم بالباطن ولسنا مكلفين بمعنى انه لا بد ان يعتقد معنى الكلمه وانما نعتبر ما ظاهر الكلمه وما تستلزمه من عملين. فالأحكام تختلف لاختلاف موضوعاتها فأحكام المنافقين مغيرة لأحكام المشركين فالتسوية بينهما مصادمة للكتاب والسنة والإجماع هل أتأتي حينئذ إذا كفرنا من توقف في كفر المشركين تقول قال تعالى فما لكم في المنافقين في أتيني نقول ماذا اختلطت عندك المعاني هل الصلاحات والأحكام الصلاحات الشرعية والحقائق الشرعية والأحكام نحن نبحث في ماذا في المشرك الذي أظهر شركه وأنت تستدل بآية في من أبطل الكفر وأظهر الإسلام فإذا توقف أو تردد في من أظهر الإسلام قلنا هذا لا إشكال فيه هذا جرى على الأصل إلا إذا علم الناقض وأما من أظهر الكفر والشرك فحليذ لا يقال فيه ماذا فما لكم في المنافقين في أتينه وإلا قلت مساويه لها فما لكم في المشركين فئتين فما لكم في اليهود والنصارى فئتين هل يقال بهذا يقول او لا يقول لن يقول قطعا فاذا لم يكفر من لم يكفر المنافقين اذا لم يظهر كفره لا تعد الحكم الى من لم يكفر المشركين ومن لم يكفر اليهود والنصارى هذا خلط بين المسائل وتسويه بين المتفرقات بين المتفرقات فالشرع دل على التفريق بين النوعين والاجماع قطعي في هذا اولا كافر مظهر للكفر له احكامه الخاصه ثانيا منافق ظاهره الاسلام وهو في الباطن كافر وهذا محله يجمع فجعل الحكم المرتب على الكافر المظهر لكفره على المنافق المبطل لكفره هذا خلط والعكس كذلك خلط الحكم المرتب على من لم يظهر كفره بل ابطنه واسره وتجعاله للكافر الذي اظهر كفره هذا خلط بين المسائل فرق الله تعالى بين المنافق من حيث الحقيقه والكافر من حيث الحقيقه المنافق له حكمه في الدنيا وله حكمه في الاخره وكذلك الكافر الظاهر له حكمه في الدنيا وحكمه في الاخره قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في درء التعارض الجزء التاسع صفحه 211 لكن من المظهرين للاسلام مظهرين الاسلام اظهروا الاسلام من المنافقين من يكون في الاخره اشد عذابا من بعض اليهود والنصارى فان المنافقين في الدرك الاسفل من النار هذا حكم في الاخره مع كونه في الدنيا تنزل عليه احكام المسلمين والاسلام الظاهر يقول ابن تيميه رحمه الله الاسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق يتناول المؤمن المنافق المنافق سما مسلما وتجري عليه احكام المسلمين والمؤمن كاسمه والسعداء في الاخره هم المؤمنون دون المنافقين فرق بين الحكم الدنيوي والحكم الاخروي في الدنيا نحكم باسلامه ونصلي عليه ويورث يرث اخره واما في الاخره فهو خالد مخلد في النار من الذي فرق الله عز وجل فنجري الاحكام في الدنيا على على ظاهرها قال رحمه الله تعالى والمنافقون وان اجريت عليهم في الدنيا احكام الاسلام فما لهم في الاخره من خلاق نفرق كما فرق الله تعالى الدور مع مع النصوص لا نقول هذا يدل العقل على سواءهما مع غيره فلا بد من التسميه هذا كافر هو كافر المنافق كافر الاشكال فيه وهو خالد مخلد في النار اذا تاخذنا الغيره وان نزل عليه احكام الكفار فنقتله صحيح أو باطل قل هذا باطل ولو علمنا كفره ولو دلت النو... ولذلك القرآن نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان بعض أحوال المنافقين وقطع القرآن بكونهم منافقين وعلم أسماءهم ومع ذلك لما لم يظهروا الكفر أجر عليه محكام المسلمين فكيف بالظن قال رحمه الله تعالى في الفتاولز السابع سبعة ثلاثمائة أو إحدى الخمسين وقد اتفق العلماء على أن العلماء اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين يجري على على المنافق فمن لم يظهر كفره وسميته مسلما لا يقال ماذا سمى الكفر اسلاما او كافر مرتد هذا باطل لا شك انه من الباطل اذا لم يظهر كفره حينئذ نحكم به اسلامي اذا اظهر الاسلام الظاهر قالوا قد اتفق العلماء على ان اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لانهم استسلموا ظاهرا واتوا بما اتوا به من الاعمال الظاهره بالصلاه الظاهره والزكاه الظاهره والحج الظاهر والجهاد الظاهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم احكام الاسلام الظاهر وبعض الناس انكر هذا قال هذه من الشعائر المشتركه فلا تقبل وهذا لا شك انه رد لمعلوم من الدين بالضروره لا اشكال في هذا من اظهر الشعائر ولذلك عبر تميم ماذا من الاعمال الذهب الصلاه الظاهره انت لك بما تحكم عليه به بالصلاه الظاهره ولست مكلفا ان تحكم عليه به بالباطن فاذا جعلت هذه علامات مشتركه بين الكافر والمسلم والغيت دلالتها على الاسلام فقد ردت معلوم من الدين بالضروره حينئذ تنظر في حكم من رد معلوم من الدين بالضروره فهذا نقل للاتفاق على ان المنافق يجري عليه الاسم ظاهرا يجري عليه الاسم ظاهرا فيقال مسلم هيقالوا مسلم فنقول لمن يستدل بقوله فما لكم في المنافقين هذا المنافق يسمى مسلما او لا يسمى مسلما فما لكم في المشركين فئتين المشرك يسمى مسلما جوابنا لا. لا يسمى مسلم اذا فرق بين النوعين او لا فرق بين النوعين فهل يصح ان تقول المشرك يجري عليه الاسم ظاهرا ايضا جواب لا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين صفحه 457 وهذا كما ان كثيرا من الفلاسفه وغيرهم من الزنادقه يدخلون في دين المسلمين واليهود والنصارى من الشرائع الظاهره وان لم يكونوا في الباطن مقرين بحقيقه ما جاءت به الانبياء كالمنافقين في المسلمين يجري عليهم احكام الاسلام في الظاهر وهم في الاخره في الدرك الاسفل من النار ومن احكام الاسلام اثبات الاسم ظاهرا باعتبار ما ما اظهر اذا قيل يجري عليهم احكام المسلمين مراد به ماذا ان ليس مثل ذلك بحث في المنافقين ان ليس مثل ذلك يجري عليهم فيسمون ماذا بالمسلمين هذا مسلم ولو ثم قراءه تدل على على نفاقه وهذا لا يستلزم ماذا لا يستلزم اثبات الايمان الباطن اذا اثبتنا الاسلام لا يستلزم في الباطن ان يكون مؤمنا قال ابن تيميه في الفتاوى الجزء السابع صفحه 210 الايمان الظاهر الذي يجري عليه الاحكام في الدنيا لا يستلزم الايمان في الباطن فرق او لا فرق بعض الناس قد يدرس هذه المسائل والفرق بين الاسلام والايمان لكن لا اثر له في في التنزيل والتطبيق لابد من النظر ان هذه المسائل لا تبحث هكذا من اجل الصلاحات ان يميز فقط في الذهن تصورات وانما لابد من تنزيلها لان هذا الاسم مسلم مؤمن ثم كافر ومنافق عرفنا انه من باب الاسماء والاحكام وهو عصر من الاصول العظام عند اهل السنه والجماعه والناس لا يخرجون عن هذا التقسيم فاذا كان كذلك فلابد من مراعاته من لم يظهر لك كفره ردته وظهر منه الاسلام بمعنى الشهادتين والصلاه وحذلك فتحكم به باسلامه قال رحمه الله تعالى الايمان الظاهر الذي تجري عليه الاحكام في الدنيا لا يستلزم الايمانه في الباطن الذي يكون صاحبه من اهل السعاده في الاخره فان المنافقين الذين قالوا امننا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويورثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار وهذا محل وفاق بل هو من المعلوم من الدين بالضروط تفرق بين المنافق وبين الكافر ولكل منهما أحكام في الدنيا والآخرة قال ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار مظهرين للكفر مليسك لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلون وهو من أشهر الناس بالنفاق يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أجري عليه الاسمه أو لا أجري عليه الاسم مع كون من أشهر المنافقين ونزل فيه قرآن من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون وإذا مات لاحدهم منافقين وارث ورثهم مع المسلمين هم يرثون ويورثون يعني احكام المسلمين باعتبار الارث تنزل عليهم وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين قال والصحيح انه يرث ويورث وان علم في الباطن انه منافق كما كان الصحابه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الميراث مبناه على الموالاه الظاهره لا على المحبه التي في القلوب فانه لو علق بذلك لم تمكن معرفته والحكمه اذا كانت خفيه او منتشره علق الحكم بما ظنتها وهو ما اظهره من ولات المسلمين فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لا يرث المسلم ظاهرا ودخل فيه المنافق الكافر باعتباري الظاهر لا يدخل فيه المنافق لا يدخل فيه المنافق لا يرث لا يرث المسلم الذي اظهر الاسلام فدخل فيه من اسلم باطنا وظاهرا ومن اسلم ظاهرا لا يرث المسلم الكافر ما المراد بالكافر هنا المنافق كافر لكنه في الباطن فلا نسميه كافرا لماذا لعدم اظهار كفره علنا حينئذ نسميه منافقا ونجري عليه الاسم ونسميه مسلما انتفى عنه الوصف وهو كونه كافرا حينئذ نقول يرث او لا يرث اقول يرث ولو سمي في الباطن كافرا قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر يعني ظاهرا ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون ومن ثم لم يدخل فيه المنافقون لان المنافقين وان كانوا كفارا باعتبار الباطن الا انهم مسلمون باعتبار الظاهر وَإِنْ كَانُوا فِي الْآخِرَةِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ يجب على المسلم أن يكون مقاداً للشرح أن يكون مقاداً لي للشرح فيسلم بهذه الأحكام كلها ولا مدخل للعقل فيها مطلقاً ولا مدخل للاجتهاد فيها مطلقاً وإنما هي مجمع عليها باعتبار ظاهرها قال بلقان يورثون ويرثون وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد اخبر الله عنهم انهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل منهم ذلك ولم يقبل منهم ذلك فقال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون قال وقال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق يعني من العلامات لكن لا نكفره بها وانما من العلامات التي تميز المنافق عن غيره من المسلمين هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يلزم من ذلك ان ننزل عليه الحكم الظاهر قال تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعه لا يذكر الله فيها الا قليلا يعني صلى صلى ظاهرا كما قال التمييز سابقا وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي يعني يجاهد اذا ليس كل من جاهد يكون ماذا مسلما في الباطن لما خرج ابن ابي في غزوه بني المصطلق وقال فيها لا نرجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز منها الا قال قولا هذا مكفر او لا هذا مكفر لكن لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم باعتبار الظاهر لانه انكر فاذا نسب شيء ما الى الى منافق فانكره حينئذ نسير معه فنحكم عليه بما بما اظهر وهذا الحديث وهذا النص واضح بين وقال فيها لين رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز منها الاذل في الصحيحين عن زيد ابن ارقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس فيها شده فقال عبد الله ابن ابيي اصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا من حولهم وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز منها الاذل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن ابي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل والله ما فعلتم فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الظاهري فلم يجري عليه الحكم ظاهرا فاجتهد يمينه ما فعل وقال كذب زيد يا رسول الله فوقع في نفسي مما قال القول زيد مما قال شدة حتى انزل الله تصديقي في اذا جاءك المنافقون فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلوم رؤوسهم قالوا في غزوه تبوك سنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سنفر غيرا فخرج بعضهم معهم وبعضهم تخلف وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق قرينا مكفره او لا مكفره من هم بقتله في الطريق هم بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك فجاءه الوحي فاسر الى حذيفه اسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك في الصحيح ومع هذا ففي الظاهر مع هذا لان رجعنا ومع ذلك مع محاوله قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم احكام اهل الايمان ولا نرجع الى عقولنا ونقول كيف وكيف وكيف قال وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيره تورد في هذا المقال ان العبره بالظاهر من اظهر الاسلام كلمه وصلى وصا ولم يظهر منه ناقض حكمنا باسلامه ثم امور ترد في الذهن او ثم ما يكون من قراء واحوال هذه لا تنفي الحكم باعتباري اصلي ولذلك قال وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيره تورد في هذا المقام فان كثيرا من المتاخرين الى زماننا هذا ما بقي في المظهرين للاسلام عندهم الا عدل او فاسق واعرض عن حكم المنافق لا يوجد عندهم منافق بالبته انما مسلم او كافر مباشره لو سمع خبرا بسلسله تصل الى المئه وفيهم كفار نحو ذلك انزل الحكم مباشره قال كافر ثم بنى عليه من لم يكفره فهو فهو كافر فكل ما ثبت عنده أنه كافر حينئذ أدخله في أصل الدين وفي الكفر بالطاغوت ومن لم يكفره فهو كافر وشكرا هذا من أقصى ما يكون من من الظلال والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة قال وأعرض عن حكم المنافقين ولذلك بعض لو سألتهم هل عندك منافق ليس عنده منافق إما كافر مرتد وإما مسلم إما هذا وإما ذاك ولا يحكم على المسلم إلا إذا أظهره ايمانه الباطن غير لا يحكم ولذلك بعضهم يقول هاتان شهادتان ماذا تصنع بقل لا اعلم هل كفر بالطاغوت او لا موقفه من الديمقراطيه من البرلمانيين من الاشتراكي لا يدري وحينئذ هذه لا عبره بها فلا بد ان يعلم ماذا الايمان الباطن طيب اذا ماذا تصنع مع هذه الملايين من الناس هل ستفتح موقع كل من اراد ان يثبت اسلامه ويدخل ويجيب على بعض الاسئله هذا انحراف انحراف كبير و لم يثبت عندي اسلامه يعني بمعنى ماذا انه لم يعلم باطنه كيف تعلم انت في دولة وهو في دولة اذا لا يولد مسلم البت لا يولد مسلم البت على هذا التقرير هذا لا شك انه انحراف قال فان كثيرا من المتاخرين ما بقي في المظهرين للاسلام عندهم الا عادل او فاسق واعرض عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامه ما زالوا ولا يزالون فمن اظهر الاسلام وكان عندك بعض الريبه أن باطنه لم يكن معتقداً لمعنى الكلمة هذا تجري عليه ماذا؟ أحكام الإسلام بمعنى ماذا؟ أن الكلام الذي يذكره العلم فيما يتعلق ب لا تصح الكلمة إلا إذا اعتقد معناه هذا صحيح حق هذا لا يشكل فيه لكن لا يعنون به ماذا؟ أنك لا تنزل الحكم بالإسلام على شخص على معين في الخارج إلا إذا علمت باطنه هذا ليس بلا سنة وانت مطالب باجراء الحكم باعتبار الكلمه اعتقد معناها لم يعتقد لسا مكلفا وانما اذا ظهر منه ما يناقض الباطن حكمت به بكفره اذا اظهر ما يناقض الباطن من النواقض حينئذ تحكموا به بكفر واما باعتبار الاصل فمن تكلم بشهادتين وصلى وصام فهو مسلم كفر بالطاغوت لم يكفر بالطاغوت امن بالديمقراطيه لم يؤمن ليس من من شغلك ليس من عملك ولست مكلفا بذلك البت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بذلك نزل الوحي ببيان ان ابن ابي في الباطن لم يعتقد معنى الكلمه ومع ذلك لكونه نفى ونطق بالكلمه اجره على ظاهره فهل انت اغير على الاسلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله المنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامه والنفاق شعب كثيره وقد كان الصحابه يخافون النفاق على انفسهم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي لفظ مسلم من وان صام وصلى وزعم انه مسلم وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه شعبه منهن كانت فيه شعبه من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب اذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اولا يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم لكن دماؤهم واموالهم معصومه لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون انهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الايمان فانه صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله اذا مكلف بماذا بالظاهر اما الباطن الذي تجري عليه احكام الاخره حسابهم على الله رده الى من الى من يعلم ما في الصدور ولما قال لاسامه بن زيد اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال انما قال تعوذ اخذ بالقرين اخذ بي بالقرين وترك ماذا ما يتعلق بذات الكلمه فما يتعلق بذات الكلمه من العصم مقدم على هذه القرائن لانه محتمل القرين هذه محتملا قال هل شققت عن قلبه لما قالها مع ان الظاهر هو هذا كافر قاتل فلما جاء السيف على راسه قال لا اله الا الله ظاهر ماذا تعوذ ومع ذلك جعل الله تعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ومكاله لهذه الكلمه ما دام انها كلمه عظيمه وترتب عليه الحكم ما دام انه قالها ولو كان كافرا اصلي ولو كان يقاتل ولو كان في دار حرب حينئذ تجري على الظاهره والاجراء على الظاهره بمعنى انه يرتب عليه الحكم الشرعي فيحكم به باسلامه ثم يطالب بعد ذلك بما يو طالب قال هل شققت عن قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم نقب بمعنى ان تعرف هل وافق باطنه ظاهره ام لا كلمه لا نجاة في الاخره الا اذا وافق الباطن الظاهر صحيح لا بد من اعتقاد ولا بد من شروط ولا بد من اركان نفي واثبات ولكن باعتبار الحكم الظاهر نحكم بمجرد لفظه وامما الباطن حينئذ مرده الى النجات في في الاخره ولا نبحث هل وافق باطنه ظاهره ام لا السؤال يعتبر من البدع هنا لا سيما عند ترتب هذا الحكم الاسلام قال هل شققت على قلبه وقال اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشقق بطونهم وكان اذا استؤذن في قتل رجل يقول اليس يصلي اليس يتشهد ردوا الى ماذا الى الظاهر ولم يقل اليس امن بكذا وكفر بكذا لان هذا باطل وانما رده الى شيء يدرك به بالحس اليس يصلي اليس يتشهد فاذا قيل له انه منافق قال ذاك فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دماهم واموالهم كحكمه في دماء غيره لا يستحل منها شيئا الا بامر ظاهر مع انه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقهم قال تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب العظيم وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون انه منافق ومن علم انه منافق لا يصلي عليه لا اشكال ان تعلمت انه باق على ظاهري علي صلي عليه ان يصلي عليه ويترحم عليه وادعوا له الى خره وهذا عالم بكفري وردته لا اشكله وقلنا هذه لو لو وردت عند كثير من الناس الذين تكلمون في مسائل التكفير للصراح واراحه صراحوا في انفسهم ما راحوا غيرهم بمعنى انه يمكن ان يكون ثم اختلاف في حكم شخص هل هو مسلم او كافر واما انه لا يكون الا من القطعيات اذا كفرت انت شخصا ما حينئذ صار قطعي فمن لم يكفر من لم تكفره فهو كافر هو نجاة الطامة ولذلك هذا منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يصلي عليه وهذا لا يصلي عليه افترقا أو لا؟ افترقا هل ثم إشكال؟ ليس ثم إشكال قال ومن علم أنه منافق لم يصلي عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم أعيانه وقد قال الله تعالى عنه يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فامر بامتحانهن هنا وقال الله اعلم بايمانك تعال باعتباري الظاهر من اسباب او من اقوال العلم في الايه ان صلح الحديبيه لما كان كان بعض المشركات في مكه اذا ارادت ان تغضب زوجها قالت ساهاجر الى محمد صلى الله عليه وسلم وهي مشركه فامر الله عز وجل بماذا به بالامتحان ولذلك قال مجاهد فاسالهن عما جاء بهن فان كان بهن غضب على ازواجهن او سخطه او غيره ولم يؤمنن farjeuhunna ila azwajihin اذا ثم قليل ثم امر اخر اختلفوا به بوضعه فامر بامتحانهن هنا وقال الله اعلم بايمان والله تعالى لما امر في الكفاره بعتق رقبه مؤمنه لم يكن على الناس الا ان يعتقوا الا من يعلم ان الايمان في قلبه فان هذا كما لو قيل لهم اقتلوا الا من علمتم ان الايمان في قلبه وهذا متعذر وهم لم يؤمروا ان ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشق بطونهم فاذا راوا رجلا يظهر الايمان جاز لهم عتقهم وصاحب الجاريه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنه انما اراد الايمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر الايمان الله الذي يفرق يفرق به بين المسلم والكافر اذا تفرقه بين المسلم والكافر باعتبار ماذا باعتبار الايمان الظاهر من قول او عمل ولا تفرقه بين مسلم وكافر في الدنيا بين ماذا بين الايمان الباطن لا هذا ليس الينا البتة هذا مرده الى الله تعالى احكام الاخره انما تكون على على البعض نحن لا نعلم الغيب ولا نطلع عما في الصدور والقلوب حينئذ نقول نحكم عليه بما بما ظهر من اراد ان يحكم باعتبار الباطن حينئذ تجاوز حده وابتدع في الدين بدعه منكره فالنظر هنا يكون باعتبار الرجوع الى النصوص وهذه مسائل توقيفيه ليست مسائل اجتهاديه مسائل توقيفيه مردها الى الى السن ليس ثم اجتهاد البت قال عندما أراد الايمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه ان يعتق الا من علم ان الايمان في قلبه فانه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا احد من الخلق يعلم ذلك مطلقا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق والله يقول له ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرض على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين لذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عما في الباطل فأولئك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائل المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم هذا لا يقدر عليه بشر مطلقا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه لا يعلم ما في القلوب الا الله عز وجل انتهى كلامه رحمه الله تعالى اذا ثم فرق بين المؤمن وبين المنافق والكافر والذي يعنينا هنا في هذا الدرس الفرق بين المنافق والكافر المنافق هذا في باطنه كافر لكنه اظهر الاسلام فلزري عليه احكام الاسلام ومن ذلك اثبات الاسم حتى يظهر الكفر وحتى تظهر ردته ردته هذه على نوعين قد يكون في مجلس خاص وانت جالس معه فعلمت به فتكفره لا اشكاله فيه فانتقل من وصف النفاق الى الى الكفر ولا تلزم غيرك بما علمته انت وقد يكون ماذا الاعلان ويكون عاما اعلن كفره عنيد انتقل على جهه العموم من النفاق الى الى الكفر فارقم بين المسلتين فلابد من التفريق بين الاسمي وكذلك بين الحكم الحكم في الدنيا والحكم فيه في الاخره قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين الجزء الثالث صفحه 122 قال قد ظهر بهذا ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو اكمل ما تاتي به شريعه فانه صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل الناس حتى يدخلوا في الاسلام ويلتزموا طاعه الله ورسوله ولم يؤمر ان ينقب عن قلوبهم ولا ان يشق بطونهم يعني لا نبحث عن الباطن بل يجري عليهم احكام الله في الدنيا اذا دخلوا في دينه ويجري احكامه في الاخره على قلوبهم ونياتهم هذا التفصيل حسن من يقيم الله تعالى تنصيص في محل يحتاج كثير من من الناس قال فاحكام الدنيا على الاسلام واحكام الاخره على الايمان ما اجملها من من كلام فاحكام الدنيا على الاسلام واحكام الاخره على على الايمان الايمان الذي يكون في الباطن والاسلام الذي يكون فيه بالظاهر في وانت تقرر احيانا في مسائل تقول ما اذا اجتمعوا افترقوا واذا افترقوا اجتمعوا يكون نظريا ولا فائده منه من اجل ماذا تتصور المسائل لابد من تنزيله في الخارج فاحكام الدنيا على الاسلام واحكام الاخره على الايمان ولهذا قبل اسلام الاعراب ونف عنهم ان يكونوا مؤمنين واخبر انه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيئا وقبل اسلام المنافقين ظاهرا قبل اسلام المنافقين ظاهرا هذه قد لا يستوعبها بعض قابل اسلام المنافقين ظاهرا قال واخبر انه لا ينفعهم يوم القيامه شيئا وانهم في الدرك الاسفل من النار فاحكام الرب تعالى جاريه على ما يظهر للعباد احكام الرب جل وعلا جاريه على ما يظهر لي للعباد ما لم يقم دليل على ان ما اظهره خلاف ما ابطنه كما تقدم واضح هذا اذا اظهر الكفره كفرناه ولذلك مر معنا مرارا نقل عن الشيخ عبد الله بن الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى من اظهر الاسلام حكمنا به اسلام ومن اظهر الكفر حكمنا به بكفره لا نسال عن الباطن في الاسلام ولا نسال عن الباطن في الكفر لان الكافر على نوعين كافر ظاهرا وباطنا وكافر ظاهرا وباطنا فاذا ظهر منه الكفر حكمنا به بكفره ولا نسال عن باطنه ثم قال ابن قيم رحمه الله تعالى مولدا للاشكال واجاب عنهم واما قوله انه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلاله التي لا اقوى منها وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليهم يعني نزل القرآن بل أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعضهم ومع ذلك أجرى عليهم أحكام الإسلام هذه شبهة تحتاج إلى جوابه قال ابن القيم فجوابه أن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمه في عباده بل على ما أظهره هم عليم الله تعالى أنهم كفار في الباطن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنكروا ذلك وعليهم فإذا انكر المنافق لا نجري عليه ولو علمنا به بطريق اخر ماذا انه انه كافر لا نقبل الا ماذا الا ما اظهره فنحكم عليه بما بما اظهر هذه تريحكم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى فجوابه ان الله تعالى لم يجري احكام الدنيا على علمه في عباده وانما اجراها على الاسباب التي نصبها ادله عليها وان علم سبحانه وتعالى انهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطلون واذا اطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا للحكم الذي شرعه ورتبه على تلك الاسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمهم واطلع رسوله وعباده المؤمنين على احوال كثير من المنافقين وانهم لم يطابق قولهم اعتقادهم اذا لماذا مع كون الوحي قد نزل اذا جاءك المنافقون قصه زيد الى اخره لانه ماذا لم يظهر منهم ذلك علينا لم يقر اذا لم يعترف ولم يقر على نفسه بالناقض رجع لي لماذا الى الى العاصره قد تقول هنا ماذا هنا الله عز وجل اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم قلنا الله عز وجل لا يجري علمه في عباده بل بما اظهره في الدنيا وامالا الاخره فالى الله تعالى قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في من هذه السنه جزء السادس صفحه 269 والمنافقون تجري عليهم في الظاهر احكام الاسلام ولم يكن احد من الطلقاء بعد الفتح يظهر المحاده لله ورسوله بل ينس ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين وتجري عليه احكام الاسلام التي تجري على غيره وقد عرف نفاق جماعه من الاوس والخزر عرف يعني اشتهر بين الناس ان هذا منافق ومع ذلك اجريت عليه احكام الاسلاميه قال كعبد الله بن ابي بن سلول وامثاله ومع هذا كان المؤمنون يتعصبون لهم احيانا يعني امور فطريه واذا كان ثم عاطفه وشيء مع المنافق لكونه اظهر الاسلام حينئذ لا وان وقع في ذنب لكنه لا يكون مكفرا لا يكون مكفرا قال كما تعصب سعد بن عباده لابن ابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن معاذ والله لا تقتله ولا تقدر على قتله يدافعا عن من عن منافق ومع ذلك ما كفر ولا الحق به وهذا وان كان ذنبا من سعد لم يخرجه ذلك عن الايمان بل سعد من اهل الجنه ومن السابقين الاولين من الانصار فكيف بعثمان اذا اه ورجلا لا يعرف انه منافق اذا المنافقون لهم احكامهم والكفار المظهرون للكفر لهم احكامهم قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتان هذا مختص باهل النفاق الذي اظهر الاسلام وابطل الكفر قد تكون ثم قرائن تختلف بدلالتها من شخص الى الى شخص من حال الى الى حال من علم ونزل الحكم حينئذ لا ينكر على من لم ينزل الحكم فلا يحتج بهذه الايه على ماذا على ان من لم يكفل المشركين حينئذ حكمه حكم من لم يكفر المنافق ففرق بين النوعين والمنافقون واحتتام المنافقين ليست خاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بل هي كذلك بعده قال متيميته رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الرابع صفحه 133 وام من قال لا يوجد اليوم منافق انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخطئ باجماع المسلمين احكام باقيه الاوصاف هذه القسمه الرباعيه باقيه الى قيام الساعه والاحكام باقيه اذا لو قال قال لا يوجد منافق انت خالفت النصوص اذا سوره براء هذه اين تذهب واذا جاءك المنافقون هذه اوصاف باقيه ببقاء اصحابها والناس ما دام انهم ناس فعينئذ لابد من لابد من الانقسام قال واما من قال لا يوجد اليوم منافق انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخطئ باجماع المسلمين بل قد قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إن النفاق اليوم أكثر منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمنافق قولوا تمية والمنافق والذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام يظهر الإسلام يعني الشهادتين والصلاة والحذى لكم وهذا موجود في سائل الأعصار بل إذا كان مع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم واياته وسمع كلامه يكون المنافقون موجودين فبعده اولى واحرا هكذا قال متميه رحمه الله تعالى اذا هذه الاحكام باقيه نقول نعم باقيه نعود الى الايه وتفسيرها لتتم الفائده عرفتم الجواب الان على الشبهه واضح فما لكم في المنافقين نقول ثم فرق بين المنافقين والمشركين قال ابن الجوزي في زاد المسير عند تفسير الآية قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين في سبب نزولها سبعة أقوال والدميع على أقوال هذه السبعة لا تتأتى أن تكون ماذا مستندا لمن يستدل بي بالآية لأن إما في مسلمين قد ارتدوا فظهرت ردتهم لبعض إما في منافق أحدها أن قوما أسلموا فأصابهم وباء المدينة وحمها أسلموا فأصابهم وباء المدينة وحمها فخرجوا فاستقبلهم نفر من المسلمين فقالوا ما لكم خرجتم قالوا أصابنا وباء بالمدينة واجتويناها فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا فنزلت هذه الآية رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه وهذا لو صح أنه سبب النزول فما لكم في المنافقين في أتينه لا يستلزم أن يكون الحكم كذلك في الاختلاف في المشرك قل لا هذا الاختلاف باطل ونحكم بشركه ومن توقف فيه كونه مشركا فهو ملحق به والثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى احد رجع ناس ممن خرج معه وافترق فيهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرقه تقول نقتلهم وفرقه تقول لا نقتلهم فنزلت هذه الايه هذا في الصحيحين من قول زيد بن ثابت نقتل نق فافترق اذ لا يلزم من ذلك ان يكفر بعضه بعضا والثالث ان قوما كانوا بمكه تتكلموا بالاسلام تكلموا بالاسلام وكانوا يعاونون المسلكين فخرجوا من مكه لحاده لهم فقال قوم من المسلمين اخرجوا اليهم فاقتلوهم فانهم يظاهرون عدوكم وقال قوم كيف نقتلهم قد تكلموا بمثل ما تكلمنا به فنزلت هذه الايه رواه عطيه عن ابن عباس والرابع ان قوما قدموا المدينه فاظهروا الاسلام ثم رجعوا الى مكه فظهروا الشركه فنزلت هذه الايه هذا قول الحسن ومجاهد والخامس ان قوما اعلنوا الايمان بمكه وامتنعوا من الهجره فاختلف المؤمنون فيه فنزلت هذه الايه وهذا قول الضحاك والسادس ان قوما من المنافقين ارادوا الخروج من المدينه فقالوا للمؤمنين ان قد اصابتنا اوجاع في المدينه فلعلنا نخرج فنتماثل للشفاء فإن كنا أصحاب بادية فانطلقوا واختلف فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية هذا قول السدي والسابع أنها نزلت في شأن ابن أبي حين تكلم في عائشة بما تكلم هذا قول ابن زين على هذه الأقوال اختر ما ما شئت وصحح ما شئت على هذه الأقوال كلها لا يصح الاستدلال بالآية على ما نحل فيه قال وقوله تعالى فما لكم خطاب للمؤمنين والمعنى أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الايه يعني جل ثناؤه بقوله فما لكم في المنافقين فئتان فما شأنكم ايها المؤمنون في اهل النفاق فئتين مختلفتين والله اركسهم بما كسبوا يعني بذلك والله ردهم الى احكام اهل الشرك في اماحه دماهم وسبي ذراريهم والاركاس الرد قال واختلف اهل التاويل في الذين نزلت فيهم هذه الايه فذكر الاختلاف كلهم ثم قال قال ابو جعفر واولى هذه الاقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الايه في اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الاسلام بعد اسلامهم من اهل مكه وانما قلنا ذلك اولى بالصواب لان اختلاف اهل ذلك انما هو على قولين التاويل في احدهما انهم قوم كانوا من اهل مكه على ما قد ذكرنا الروايه عنه والاخر انهم قوم كانوا من اهل المدينه وفي قول الله تعالى ذكره فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا يعني من كان في المدينة كيف يهاجر إلى المدينة هذا ممتنع فدل ذلك على أنهم خارج المدينة قال أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة لأن الهجرة كانت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر فأما من كان بالمدينة في دار الهجرة مقيماً من المنافقين واهلي الشرك فلم يكن عليه فرض هجره لانه في دال الهجره كان وطنه ومقام فالایه نص في المنافقين قال ابن سعدي رحمه الله تعالى المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الايات المنافقون المظهرون اسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم وكان قد وقع بين الصحابه رضوان الله عليهم فيه اشتباه وقع اشتباه هذا اخذ بقارينه وهذا لم ياخذ به بالقرن فاختلفوا في تكفيرهم فلم يكفر بعضهم بعضا بل لم يكفر الله عز وجل من لم يكفر هؤلاء المنافقين هذا لا اشكال فيه ولا يختلف فيه احد من من اهل العلم فرق بين هذه المساله وبين تكفير المشرك قال فوقع بين الصحابه فيه اشتباه فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما اظهروه من الايمان وبعضهم علم احوالهم بقراءه افعالهم فحكم بكفرهم فاخبرهم الله تعالى انه لا ينبغي لكم ان تشتبهوا فيهم ولا تشكوا بل امرهم واضح غير مشكل انهم منافقون قد تكرر كفرهم وبدو مع ذلك كفركم وان تكونوا مثلهم فاذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم اولياء الى اخر كلامه رحم الله تعالى اذا هذا شيء متعلق ببيان معنى الايه وليس المقصود تحقيق ما جاء كلام في الفسرين فيهم في الآية إنما الشاهد قوله فما لكم في المنافقين بهم هذا المراد ثم الله تعالى في هذه الآية أنكر على من لم يكفر مع وجود القرائن لا على من كفر فما لكم في المنافقين هذا هو إن لم يكن كفر من لم يكفر إلا أنه أنكر على من لم يكفر مع وجود ماذا القرائن والمستدر اليوم لا ينكر مطلقا على من لم يكفر بل يجعله ماذا؟ يجعله مجتهدا مخطئا وبعض يمصرح بأنه لا يكفر ولا يبدع لأن أصوله على منهج أهل السنة الجماعة وهذا ضلال مبين والمسدل اليوم لا ينكر مطلقا على من لم يكفر فإذا كان الله تعالى قد أنكر على المؤمنين مع وجود القرائن فكيف إذا تحقق بالفعل المكفر وأظهره ثم بعد ذلك يتوقف من أبن أولوى وأحرام قال ابن كثير رحمه الله تعالى بتفسير الايه في اوله يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قوله يعني هؤلاء المنافقون قد وردت قراء واضحه بين صريحه تدل على انتقاله من وصف النفاق الى الكفر ومع ذلك لم يكفر لكنه ماذا انكر على من لم يكفر وقال ابن عاشور في تفسيره الاستفهام للتعجيب واللوم والتعريف في المنافقين للعهد المنافقين ولذلك قلنا فيه قوم الخاصين يعني ما يتعلق به وصف النفاق والتعريف في المنافقين للعهد وفئتين حال من الضمير المجرور باللام ما لكم فهي قيد لعامله الذي هو التوبيخ فعلم ان محل التوبيخ هو الانقسام هو الانقسام كان الواجب ان نتفق قال في المنافقين متعلق بفئتين لتأويله بمعنى منقسمين ومعناه في شان المنافقين لان الحكم لا يتعلق بذوات المنافقين والفئه الطائفه قال قد علم ان الانقسام الى فئتين ما هو الا انقسام في حاله من حالتين والمقام للكلام في الايمان والكفر اي فما لكم بين مكثر لهم ومبرر وفي اجراء احكام الايمان او الكفر عليهم او الكفر عليه لكي يكون الملام يصرح تصريحا واضحا بينا ينقلهم عن وصف النفاق الى وصف الكفر الظاهر حين يوقع شيء من الاشتباه ثم هل المستدل بالايه على عدم تكفير من لم يكفر الكافر يعمم الحكم في كل من توقف في تكفير كافر لا شك ان الجواب لا لانه لو توقف في تكفير اهل النصارى ما حكمهم ما حكمهم كافر في اشتباه جواب له يعني العاذر من عذر اليهود والنصارى قال هؤلاء ليس كفارا نحكم بماذا بكفره توقف في كفر اليهود والنصارى لو قال فما لكم في المنافقين فئتين استدل بي به بهذه الايه قلنا هذا الاستدلال استدلال باطل استدلال باطل ما جوابه في التخصيص بكون الايه لا تعم من توقف في اليهود والنصارى الاجماع الاستدلال بي بالاجماع نقول المشرك مما اجمع العلماء على كفره فهو مما يدخل فيه في الاجماع اذا قال بان قوله تعالى فما لكم في المنافقين اذا اوردنا عليه ما يتعلق بمن توقف في اليهود والنصارى سيقول هذا كافر ها مجمع على على كفره والمشرك مختلف فيه قل لا مجمع على على كفره نقول المشرك مما اجمع العلماء على كفره فهو مما يدخل فيه في الاجماع فان قيل بل فاعل الشرك المسلم من مختلف العلماء في تكفيره قلنا الاجماع قطعي ثابت في كونه مشركا كافرا فهو قاض على كل خلاف بعده والاجماع قطعي في ذلك ان فاعل الشرك فهو مشرك ان اقيمت عليه الحد فهو كافر ظاهرا وباطنا قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 272 فان المسلمين متفقون على ما علمه بالاضطرار من دين الاسلام ان العبد لا يجوز له ان يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل الا على الله وان من عابد ملكا مقربا او نبيا مرسلا او دعاه او استغاث به فهو مشرك هذا مما علم من الدين بالضروره فاعل الشرك مشرك لو قال هذا مسلم قلنا هذا كافر تد عن على السبب معنه انه اعتقد انه لم ينتقل بفعل الشرك عن عن اصله وهو الاسلام وقال كذلك في الفتاوى الجزء الثاني صفحه 128 ان اهل الملل متفقون على ان الرسل جميعهم نهوا عن عباده الاصنام وكفر من يفعل ذلك وان المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عباده الاصنام وكل معبود سوى الله فهذا اجماع قطعي على تكفير المشركين عباد القبور ومخالفه كافر مخالفه كافر ومرتد عن الاسلام قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى الجزء 19 صفحه 269 والتحقيق ان الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركي لكن هذا لا يكون الا فيما علم ثبوت النص به قال وحينئذ فالاجماع مع النص دليلان للكتاب والسنه اذا اذا قال المشرك الذي ينتسب الى الاسلام هذا مختلف فيه في كفره قلنا الاجماع القاطع ثابت على على كفره فان قيل البحث في المظهر للاسلام كالمنافق البحث في المظهر لي للإسلام يعني المنتسب قولنا رجعت إلى مسألة التفريق بين العاصلي والمنتسب المشرك العاصلي والمشرك المنتسب وهذا التفريق باطل محدث لا أصل له والنصوص عامة إما بلفظها وإما بمعناها قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه وتعالى في الفتاوى الجزء الثالث عشر صباح ثلاثمائة ثمانة ثلاثين وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الايه نزلت في كذا لا سيما ان كان المذكور شخصا كاسباب النزول المذكوره في التفسير كقولهم ان ايه الظهار نزلت في امراه اوس ابن الصامت وان ايه اللعان نزلت في عويمر العجلاني او هلال بن اميه وان ايه الكلاله نزلت في جابر ابن عبد الله وان قولهم وان احكم بينهم بما انزل الله نزلت في بني قريظه والنظير وان قوله من يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر وان قوله شهادت بينكم اذا حضر احدكم الموت نزلت في قضيه تميم الداري وعدي ابن بداء وقول ابي ايوب ان قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه نزلت فينا معشر الانصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون انه نزل في قوم من المشركين بمكه نزل في قوم من المشركين هؤلاء المشركون اصليون ام منتسبون لا شك انهم اصليون نزلت في قوم من المشركين بمكه او في قوم من اهل الكتاب اليهود والنصارى او في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا ان حكم الايه مختص باولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق فاذا قيل ان الخلاف في مشرك انتسب الى الاسلام قلنا هذا هذا التفصيل بدعي لا اصل له من من نصوص القران التي بينت حقيقه الشرك ونسبت فاعل الشرك الى الشرك فقالت مشرك ومشركون هذه نصوص عامه فاذا كان كذلك فاجراؤها على عمومها هو الاصل ونحتاج الى مخصص وليس ثم مخصص وهذا باعتبار العموم اللفظي او انها معلله بفعل الشرك عين يدنا الحكم يدور معلته وجودا وعدما ثم قال والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب من هل يختص بسببه ام لا فلم يقل احد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنه تختص بشخص معين وانما غايه ما يقال انها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبه النوع كما قلنا هنا ماذا في المنافقين هذا نوع يختلف عن نوع الكافرين يختلف عن نوع ها المؤمنين هذا نوع وهذا هذا نوع إذًا هذه الآية اختصت بهذا النوع وهو النفاق وهذا لا إشكال فيه يعني لا تتعدى إلى الغير غير هذا النوع إلى المشرك مثلا قال ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ الآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناوله لذلك الشخص ولغيره مما كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناوله لذلك الشخص وغيره مما كان بمنزلته أيضا ومعرفة سبب النزول عين على فهم الايه فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحه 58 فان جادل منافق سمى منافقا الذي يجادل في الايات بان هذه نزلت في من كان اصله الشرك ونحن بحثنا في من انتسب الى الاسلام وقد فعل الشرك الذي يجادل هذا منافق قال فان جادل منافق بكون الايه نزلت في الكفار فقولوا له هل قال احد من اهل العلم اولهم واخرهم ان هذه الايات لا تعم من عمل بها من المسلمين هل قال احد اجوبوا لا بل اجمعوا على عمومها فالاجمعوا على انها عامه من قال هذا قبلك وايضا فقولوا لهم هذا رد على اجماع الامه فان استدلالهم بالايات النازله في الكفار على من عمل بها ممن انتسب الى الاسلام اكثر من ان تذكر وقال الشيخ عبد الله أبا بطين كما في الدرى الجزء العاشر صفحة ربعمائة وثمانية عشر وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلا فهذا كفر عظيم يعني جعله من, من النواقع من فرق بين الآيات النازلة في المشركين الأصليين قال هذه لا تعم من فعل فعلهم ممن ينتسب إلى الإسلام وحكم عليهم بالإسلام عن الأصل فهذه ردة عنه الاسلام فهذا كفر عظيم مع ان هذا قول ما يقوله الا ثور مرتكس في الجهل فهل يقول ان الحدود المذكوره في القران والسنه لاناس كانوا وانقرضوا فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق ونحو ذلك مع ان هذا قول يستحيى من ذكره فيقول هذا ان المخاطبين بالصلاه والزكاه سائل شرائع الاسلام قرضو وبطل حكم القران هذا لا يقوله الا زنديق وقال الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الثاني 10 صفحه 205 ومن الاسباب المانعه عن فهم كتاب الله انهم ظنوا ان ما حكم الله على المشركين وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا و اناس سلف وانقرضوا لم يعقبوا وارثا وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام وهذه نزلت في النصارى وهذه في الصابئة فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة إذن فما لكم في المنافقين هذه خاصة بالمنافقين لا نقيس من ظهر كفره سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني أو مشرك سم ما شئتا ممن ظهره كفر فالمرتد الذي علمت ردته لا يدخل في الايه وانما اختصت الايه بمن اشتبه حاله من اهل النفاق فظهر كفر وردته لبعض الناس ولم يظهر ل الاخرين هن الذي من توقف في كفره لا لا يكفر وكل من كفر من توقف في كفر المشركين لا يقول بهذا القول وانما يجعل الحكم خاصا بما اجمع على كفره بما كان الحكم مجمن عليه بانه كافر مرتد عن عن الاسلام والحاصل إن الاستدلال بهذه الآية على عدم تكفير من لم يكفر مشركين استدلال باطن ولم يقل أحد أن من لم يكفر هؤلاء أنهم علموا كفرهم ظاهرا ثم عذروهم بالجهل أو التأويل أو التقليد نحو ذلك بل هو جهل بي بالحال يعني ما رده إلى الجهل بي بالحال ومن جهل حال شخص وأجراه على أصلي فإنذ يكون على على الجادة يعني يكون ممتثرا لي لأمر الله تعالى من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه ومن اظهر الكفر حكم نبي بكفره وهذا لم يظهر الكفر منه ولا حكم به باسلامي على على الاصلي فاذا استدللت به على عدم تكفير من لم يكفر المشركين فما الجواب عمن استدل به على عدم تكفير من لم يكفر اليهود والنصارى مهما كان من جواب عنيد يكون المرد الى ما سبق بيانه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين